والإيمان بالقدر خيره وشره ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه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 ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى قال الشارح رحمه الله تعالى ولا يكيفون أي أهل السنة والجماعة لا يكيفون والتكيف هو ذكر كيفية الصفة سواء ذكرتها بلسانك أو بقلبك فأهل السنة والجماعة لا يكيفون أبدا يعني لا يقولون كيفية يده كذا وكذا ولا كيفية وجهه كذا وكذا فلا يكيفون هذا باللسان ولا بالقلب أيضا يعني الإنسان لا يتصور كيف استوى الله عز وجل على عرشه ولا يتصور كيف ينزل إلى سماء الدنيا ولا كيف وجهه ولا كيف يده ولا يجوز أن يحاول ذلك أيضا لأن هذا يؤدي إلى أحد أمرين إما التمثيل وإما التعطيل فأهل السنة لا يكيفون. ولا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله تبارك وتعالى على العرش أو يقوله بلسانه بل ولا يسأل عن كيفية. لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال والسؤال عنه بدعة لا تقل كيف استوى ولا كيف ينزل ولا كيف يأتي ولا كيف وجهه إن فعلت ذلك قلنا إنك مبتدع وقد سبق ذكر الدليل على تحريم التكييف ومر الدليل على ذلك من السمع والعقل فأهل السنة لا يكيفون لا يقولون كيفية الصفة كذا لأن أهل السنة يفوضون الكيفية إلى الله رب العالمين يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية فلا يكيفون لا يكيفون باللسان ولا يكيفون بالقلب لا يتكلمون بذلك حتى ولا يسألون عنه لأن السؤال عن ذلك بدعة كما قال مالك رحمه الله تعالى ولا يكيفون بالقلب بالتصور فإن ذلك إنما يكون تمثيلا أو تعطيلا وكل ذلك مما لا ينبغي أن يكون في قلب العبد المؤمن المعتقد أعتقاد أهل السنة وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يكيفون ولا يمثلون يعني أهل السنة لا يمثلون صفات الله تبارك وتعالى بصفات الخلق وهذا معنى قوله فيما سبق من غير تمثيل لأن الشيخ رحمه الله تعالى قال إن من الإيمان بالله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 في المتن لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفوة له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فأهل السنة لا يمثلون لا يمثلون صفاته تعالى بصفات خلقه وهذا هو ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تمثيل فهذا معنى قوله فيما سبق من غير تمثيل وهذا ممتنع سمعا وعقلا والسمع ورد خبرا وطلبا وكل ذلك من الأدلة السمعية والعقلية تفيد نفي التمثيل فأهل السنة لا يكيفون ولا يمثلون والعلة في ذلك أنهم لا يكيفون ولا يمثلون أنه سبحانه وتعالى كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في التعليل لذلك الأمر المنفي وهو عدم التكييف وعدم التمثيل لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لأنه تبارك وتعالى لا سمي له لأنه تبارك وتعالى لا قفأ له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 هم لا يكيفون ولا يمثلون لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له إلى آخر ما قال رحمة الله عليه لأنه سبحانه سبحان اسم مصدر اسم مصدر سبح وأما المصدر فتسبيح سبح تسبيحا وأما سبح سبحانه فسبحان ليست مصدر وإنما هي اسم مصدر والمصدر تسبيح واسم المصدر هنا بمعنى المصدر فسبحان بمعنى تسبيح لكنها بغير اللفظ كل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه فهو اسم مصدر فسبحان من سبح والمصدر تسبيح وكلام من كلمة والمصدر تكليم وسلام من سلم والمصدر تسليم وتعرب مفعولا مطلقا منصوبا على المفعولية المطلقة وعاملها محذوف دائما لأنه سبحانه اسم مصدر هذه المصدر هو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل المصدر هو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل. فتفهم من هذا التعريف أن المصدر يشارك فعله في معناه فكل من المصدر وفعله يدل على الحدث. المصدر الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل. فتفهم أن المصدر يشارك الفعل. في معنى فكل منه ما يدل على الحد وتفهم أن المصدر يشارك فعله في حروفه فالحروف الموجودة في الفعل توجد أيضا في المصدر بلا نقصان. وهذه هي العلامة التي تدلك وهي علامة فارقة بين المصدر واسم المصدر أن المصدر يشارك فعله في حروفه فالحروف الموجودة في الفعل توجد أيضا في المصدر بلا نقصان وأيضا تفهم من التعريف أن المصدر هو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل تفهم من هذا التعريف أن المصدر ينفرد الفعل دونه بأنه يدل على الزمن ولا يدل المصدر على الزمن تقول سبح تسبيحا فسبح تدل على الزمن الماضي تسبيح وهي مصدر سبحا لا تدل على الزمن ولكن تشارك الفعل في المعنى لأنها تدل على الحدث وأيضا تشارك الفعل في حروفه من غير ما نقصان فالحروف الموجودة في الفعل توجد في المصدر سبحا تسبيحا ولكن الفعل يدل على الزمن والمصدر لا يدل على الزمن هذا هو المصدر وأما اسم المصدر فهو ما ساوى المصدر في الدلالة وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله معنى هذا أن اسم المصدر يدل على ما يدل عليه المصدر وهو الحدث وهذا موضع الموافقة بين المصدر واسم المصدر سبح تسبيح واسم المصدر سبحان فسبحان وتسبيحا يدلاني على الحدث وهذا موطن وموضع الموافقة بين المصدر واسم المصدر وأيضا المصدر يشتمل على حروف فعله وأكثر من حروف الفعل وأما اسم المصدر فتقل حروفه عن حروف فعله وهذا موضع المفارقة بين اسم المصدر والمصدر اسم المصدر يقوم بعمل المصدر فمعنى هنا لأنه سبحانه اسم مصدر اسم مصدر هذا سبحان ليست مصدرا وإنما هي اسم مصدر اسم مصدر سبحة المصدر تسبيح فسبحان بمعنى تسبيح لأنه ما معنى المصدر واسم المصدر يدلان على الحدث ولكن بغير اللفظ وكل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه فهو اسم مصدر فسبحان من سبحة وكلام من كلما وسلام من سلم وتعرب دائما مفعولا مطلقا منصوبا على المفعولية المطلقة وعاملها دائما محذوف فتقول سبحان هذه سبح سبحانا فتكون مفعولا مطلقا منصوبا على المفعولية المطلقة وما لا سبح قال العلماء معناها نزها أصلها من السبح وهو البعد كأنك تبعد صفات النقص عن الله جل وعلا فهو سبحانه منزه عن كل نقص لأنه سبحانه لأنه تبارك وتعالى تنزه وتقدس عن كل صفات النقص لأن له ثابتا كل صفات الكمال لأنه سبحانه لا سمي له أهل السنة لا يكيفون ولا يمثلون لأنه سبحانه وبدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر العلة في أنهم لا يكيفون ولا يمثلون لأنه سبحانه لا سميلة ولا كفولة ولا ندلة ولا يقاس بخلقه سبحانه إذا فلا يمكن بحال من الأحوال أن تكيف صفاته تبارك وتعالى ولا يمكن أن تمثل صفاته تبارك وتعالى بصفات خلقه لا سمية له دليل ذلك قوله تعالى أي دليل قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأنه سبحانه لا سمية له رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ هذا استفهام وهو استفهام استنكاري الغرض منه النفي هل تعلم له سمياه يعني ليس له سميه سبحانه وتعالى هل استفهام لكنه بمعنى النفي ويأتي النفي بصيغة الاستفهام لفائدة عظيمة وهي التحدي هل تعلم له سمياه لأن هناك فرقا بين أن أقول لا سميا له أو هل تعلم له سمياه لأن هل تعلم له سمية متضمن للنفي وللتحدي أيضا فهو مشرب معنى التحدي وهناك شيء آخر لم يذكره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى من الفوائد البلاغية في مثل هذا التركيب وهو أن هذا التركيب يستنطق المخالف بما يقيم الحجة على المخالف فإنه عندما يسأل هل تعلم له سمية يستنطق المخالف بما يقيم الحجة على المخالف لأنه حتما يقول لا أعلم له سمية لأنه لا سمية له فالإجابة حتما تكون لا أعلم له سمية فيقول الله تبارك وتعالى قد استنطق هؤلاء بألسنتهم ما يقيم به الحجة عليه قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى هذا للنفي لأنه استفهام استنكاري والغرض البلاغي منه النفي وأيضا هو مشرب معنى التحدي لأنه في مقام المحاجدة والمخاصمة في أكبر أمر وأيضا كما قلنا بفضل الله تبارك وتعالى هو استنطاق المخالف بما يقيم الحجة عليه وبما لا يدفع قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وهذه قاعدة مهمة كلما كان الاستفهام بمعنى النفي فهو مشرب معنى التحدي كأني أقول إن كنت صادقا فأتني بسمي الله وعلى هذا فقوله تعالى هل تعلم له سمية؟ أبلغ من لا سمي له والسمي هو المسامي أي المماثل فليس له مسام ولا مماثل لأنه لا كفو له ولا ند له ولا يقاس في خلقه سبحانه وتعالى فقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا سمي له هذا القول دليله وقول رب العالمين سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ القاعدة التي ذكرها الشيخ الشارف رحمه الله وهي قاعدة مهمة كلما كان الاستفهام بمعنى النف كان مشربا معنى التحد فلا سميا له ولا كفأ له والدليل قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد وقوله رحمه الله تعالى ولا ندده الند الشبيه والنظير الدليل على قول شيخ الإسلام ولا ندده قوله تعالى فلا تجعلوا لله أنداه وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا ند له وأنتم تعلمون ما فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون تعلمون أنكم تجعلون له أندادا لا بل تعلمون أنه لا ند له والند بمعنى النظير والشبيه فهو سبحانه وتعالى لا سمي ولا كفأ له. ولا ند له ومعنى السمي والكفء والند متقارب جدا لأن معنى الكف الذي يكافئه ولا يكافئ الشيء الشيء إلا إذا كان مثله فإن لم يكن مثله لم يكن مكافئا له إذن لا كفء له أي ليس له مثيل سبحانه وتعالى وهذا النفي المقصود منه كمال صفاته لأنه لكمال صفاته لا أحد يماثله لا سمي له ولا كفء له ولا ندله هل النفي المحض هو المقصود مما ساطه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا والأدلة التي جاءت في كتاب ربنا تبارك وتعالى وكذلك في سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النفي إنما جاءت لإثبات كمال الضبط النفي المقصود منه هنا أنه لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له لكمال صفاته تبارك وتعالى لأنه لكمال صفاته لا أحد يماثل ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى والقياس في اللغة التمثيل أي لا يشبه ولا يمثل بخلقه قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال فلا يقاس سبحانه بخلقه لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله وكيف يقاس الخالق بالمخلوق الناقص فهو سبحانه وتعالى لا يشبه ولا يمثل بخلقه ولا يقاس سبحانه وتعالى ولا يمثل بخلقه لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالي ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. القياس في اللغة التمثيل والقياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام قياس الشمول وقياس التمثيل وقياس الأولوية فهي ثلاثة أقسام قياس شمول وقياس تمثيل وقياس أولوية سبحانه, سبحانه لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول لا يقاس الله رب العالمين بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول قياس الشمول هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده ما يعرف بالعام الذي يشمل جميع أفراده بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه فمثلا إذا قلنا الحياة فإنه لا تقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله اسم حي فالله تبارك وتعالى لا يقاس بخلقه قياسة شمول بمعنى أنه إذا كان الوصف ينطبق على الله تبارك وتعالى يطلق على الله تبارك وتعالى ويطلق على المخلوقات فلا يقاس الله تبارك وتعالى حينئذ بخلقه قياس الشموع بل لله رب العالمين حياة هي الحياة الكاملة التي لم تسبق بالعدم ولا يلحقها الموت وأما حياة الأحياء فهي حياة ل الحادث الممكن الذي كان معدوما ثم وجد ثم يصير إلى العدم بعد الوجود فهي حياة كما ترى مسبوقة بالعدم ملحوقة بالموت وأما حياة الله تبارك وتعالى فهي حياة واجب الوجود وأما حياة المخلوقات من الأحياء فهي حياة الحادث وحياة المم فليس لأن كلمة الحي ولأن نغض الحي ولأن اسم الحي ولأن الوصف بالحياة يطلق على الله ويطلق على الأحياء من المخلوقات أن يقاس الله تبارك وتعالى حينئذ لهذا الإطلاق قياس شمول بخلق فلا تقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله اسم الحي من فعل ذلك وقاس ذلك بذلك فإنه يقيس قياس شمول وهذا لا ينبغي مطلقا أن يكون لله تبارك وتعالى أبدا لا يقاس الله تبارك وتعالى بخلقه قياس شمول بل هناك الفارق المميز الفارق المميز القدر المشترك ثابت كما هو معلوم وأما الفارق المميز فقائم بحيث لا يقاس الله تبارك وتعالى بخلقه قياس الشمول وأما قياس التمثيل فهو أن يلحق الشيء بمثيله فيجعل ما ثبث للخالق مثل ما ثبث للمخلوق وهذا أيضا لا ينبغي أن يكون أبدا لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا سميل ولا كفولا ولا ندلا. لأنه تبارك وتعالى لكمال صفاته لا أحد يماثله من خلقه أبدا وإذا فلا ينبغي أن يقاس الله تبارك وتعالى بخلقه قياسة تمثيل ومر أنه لا يقاس الله تبارك وتعالى بخلقه قياسة شمول، وأما قياس الأولوية فهو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. وهذا يقول العلماء إنه مستعمل في حق الله لقوله تعالى ولله المثل الآلاء بمعنى كل صفة كمال فلله تعالى أعلىها، وسموا البصر والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات، لكن لله أعلىها وأكملها، لكن لله تبارك وتعالى أعلىها وأكملها. ولهذا أحيانا نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس بالأولى فمثلا نقول العلو صفة كمال في المخلوق فإذا كان العلو صفة كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى وهذا دائما نجده في كلام العلماء وهذا يسمى بقياس الأولى أو بقياس الأولوية ومعناه أن الفرع يكون أولى بالحكم من الأصل فقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقاس بخلقه بعد قوله لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له يعني القياس المقتضي للمساواة وهو قياس الشمول وقياس التمثيل إذا يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهما وإذا كنا في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائز أو الجائز على الواجب ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى في الأحكام الشرعية لا يقاس الواجب على الجائز ولا يقاس الجائز على الواجب فكيف في باب الصفات بين الخالق والمخلوق إذا كنا لا نفعل ذلك في الأحكام فعدم فعل ذلك في صفات الخالق والمخلوق من باب أول، لو قال لك قائل الله موجود والإنسان موجود ووجود الله كوجود الإنسان بالقياس فتقول لا يصح لأن وجود الخالق واجب ووجود الإنسان ممكن فلو قال أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق تقول لا يمكن سمع الخالق واجب له لا يعتريه نقص وهو شامل لكل شيء وسمع الإنسان ممكن إذا يجوز أن يولد الإنسان أصم والمولود سميعا يلحقه نقص السمع بعد أن يكون حائزا له متصفا به وسمع الإنسان محدود وكذلك ما يكونه من علم الإنسان فعلم الإنسان كما هو معلوم مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فكان الإنسان لا يعلم شيئا بمرة ثم علمه الله رب العالمين فما تعلمه مسبوق بالجهل كان جاهلا فعلمه الله ملحوق بالنسيان وأيضا هو محدود بحدود الزمان والمكان فإن الإنسان لا يعلم ما سيكون بعد اللحظة التي هو فيها حال بعد اللحظة الحالية لا يستطيع الإنسان أن يعلم ما سيكون والإنسان علمه محدود بما وراء هذا الجدار مثلا فالمرء لا يعلم ما يدور وراء هذا الجدار علم محدود زمانا ومكانا وقدرا ومقدارا وصفة وحالا وهو مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان الله رب العالمين علمه هو العلم الشامل الكامل المحيط الله رب العالمين يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعلم الهواجس وما يدور في الضمائر يعلم الله رب العالمين خائنة الأعين وما تخفي الصدور علم الله تبارك وتعالى شامل كامل محيط فكيف يخاس هذا العلم الكامل الشامل المحيط الذي لم يسبق بجهل حاش لله ولا يلحق بنسيان حاش لله بعلم الإنسان الذي هو على الضض من هذا العلم الكامل الشامل المحيط فإذا إذا قال لك قائل أقيس علم الخالق على علم المخلوق تقول له لا يمكن كما لو قال لك أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق تقول حاشا وكلا لا يمكن سمع الخالق واجب له سمع المخلوق ممكن إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم سمع الخالق لا يعتريه نقص سمع الإنسان محدود لأن الإنسان محدود في قدراته فسمع الخالق لا يعتريه نقص وسمع المخلوق يعتريه نقص السمع كما هو معلوم بآفات كثيرة حتى ربما صار إلى الصم، وأما سمع الخالق فلا يعتريه نقص سمع الخالق شامل لكل شيء سمع المخلوق محدود إذن لا يمكن أن يقاسه الله رب العالمين بخلقه فكل الصفات الله لا يمكن أن تقاس بصفات خلقه لظهور التباين العظيم بين الخالق والمخلوق شيء آخر يكون على الإدماج وما ذكره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى إنما ذكره على هذا التفصيل كما مر وهو أن من قال لك ذلك فإنك تقول له أنت تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا وهذه الذات لا يمكن أن تقاس بذوات المخلوقين فيقول لك أجل تقول له تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات ليس كمثلها ذات يعني ليست مماثلة فتنفي التمثيل ليس كمثلها ذات تقول للخص عند المحاججة هذه القاعدة الكلية العامة المهمة التي تدخل في كل ما يتعلق بأمور باب الأسماء والصفات تقول تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها كمثلها ليس كمثلها ذات وحينئذ لا تكيف لأنه لا مثل لها ولا كفء لها ولا ند لها ولا نظير لها فحينئذ إذا قال لك لا أثبت ذاتا لا أثبت ذاتا لا تماثلها الذوات فقل لا كلام لي معك وأما إذا قال أثبت ذاتا ليس كمثلها ذات قل نعم إذا أثبت ذاتا ليس كمثلها ذات فأثبت صفات ليس كمثلها صفات وينتهي الأمر لأن القول في باب الصفات كالقول في الذات القول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من هذا الأمر الكبير فإنه تبارك وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون وهذا إنما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كأنما أتى به تعضيدا فيما ذكر من التعليل لما يؤمن به أهل السلة من أنهم لا يكيفون ولا يمثلون صفاته تعالى بصفات خلق علل فقال أنه سبحانه لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلق فذكر هذه الأوصاف وهذه الأوصاف إنما جعلها شيخ الإسلام رحمه الله تمهيدا وتوطئا لوجوب قبول ما دل عليه كلام الله تبارك وتعالى من صفاته وغيرها وأنه يجب قبول ما دل عليه الخبر لأنه جتمعت فيه الصفات التي إذا جتمعت في خبر وجب قبوله أعلم بنفسه وبغيره فالخبر إذا كان صادرا عن علم وتحلى بالصدق وأصدق فيلا وأحسن حديثا من خلقه بمعنى أن كلامه تبارك وتعالى قد انطبع على البيان في أعلى مقاماته وعلى الفصاحة كلها فحينئذ إذا كانت هذه الصفات متوفرة في خبر فقد وجب قبوله فدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ينبغي علينا أن نقبل ما أقبرنا الله رب العالمين به وأن نثبته سواء كان ذلك في باب الصفات أو في غيره لأن ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به أخبرنا به تبارك وتعالى بما هو صادق عن العلم ومنطوى على الصدق وما كان آتيًا بالفصاحة والبيان في أعلى الدرجات وفي أسماء ثم رسله صادقون مصدوقون فيجب أن نتلقى ما قاله الرسل وما أخبرونا به عن ربنا تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته وغير ذلك بالقبول أن نتلقى ما أخبرونا به وما دلونا عليه بالقبول بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق طيلة وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون قال المؤلف هذا تمهيدا وتوطئه لوجوب قبول ما دل عليه كلام الله تعالى من صفاته وغيرها وهذا تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة لماذا يقبل السلف جميع ما ورد من الصفات صفات ربنا تبارك وتعالى في الكتاب والسنة لماذا التعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة من صفات ربنا تبارك وتعالى التعليل أنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه من غير في كل ما تكلم به تبارك وتعالى وكان أصدق قيلة وأحسن حديثة وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع وجب حينئذ ما دامت هذه الشروط قد توفرت في الخبر فقد وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباكا على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو أعلم خلقه به ويجب أن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون وبيان ذلك أن الكلام إنما يقصر في الدلالة على المعاني المرادة من الكلام يقصر في الدلالة على المعاني المرادة من هذا الكلام لأحد ثلاثة أسباب يعني إذا قال أحد كلاما فوقع الكلام دون الغاية ولم يعرب عما يريد أن يقول فما السبب إذا كان الكلام مقاصرا في الدلالة على المعاني المراده من ذلك الكلام فما يكون ذلك إلا لأحد ثلاثة أسباب إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به وإما لعدم فصاحة المتكلم وعدم قدرته على البيان والإعراب عما يريد أن يعرب عنه وإما لكذبه وغشه وتجليسه فهذه ثلاثة أسباب وهذه الثلاثة الأسباب إذا كان الكلام قاصرا ومقصرا عن البيان والدلالة على المعاني المراده من ذلك الكلام فهذه الأسباب أو أحد هذه الأسباب لابد أن يكون قد تحلى به المتكلة إما أن يكون المتكلم جاهلا لا يعلم ما يتكلم به وإما أن يكون عييا غير قادر على البيان وإما أن يكون كذابا مدلسا رغاشا نصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور من كل وجه نصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان كما أن المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع متوفرة في كلام الله تبارك وتعالى لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخاردية وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرس على هداية الخلق وإرشاده وهذا أيضا يعني هذه الأمور هذا الذي ينبغي أن يتوفر في الكلام حتى يجب أن يصدق هذه الأمور كما أنها متوفرة في كلام الله تبارك وتعالى متوفرة في كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام فكلام النبي صلى الله عليه وسلم صدر عن علم هو أعلم الحلق بربه يعني إذا قال لك قائل الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الله تبارك وتعالى بالصفات تقول له مثل ما لا. يقول النزول مثلا أن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا يقول هذا يوهم تمثيلا وتجسيما تقول حاشا وكل يقول لما تقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعلم الخلق بربه وأعلم الخلق برب وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفصح الناس وأبيانهم عن مراد ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصدق الخلق منطقا وأعفهم عن الكذب لسان صلى الله عليه وسلم فهو أنصح الناس وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفصح الناس وهو صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله فإذا قال كلاما مهما في نظرك أنت فالخلل فيك يعني إذا قال ينزل ربنا فتقول أنت ينزل ربنا توهم شيء فقل حشا وكلا لا يتأتى ذلك على هذا النحو الذي فهمك إلا لخلل في هذه الثلاثة الأمور إما أن يكون الخلل قد أتى من جهة العلم أو من جهة البيان والفصاحة أو من جهة النصح والشفقة على الأم وكل ذلك منفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الكلام موهما فما الذي كان مجدرا للنبي صلى الله عليه وسلم على الإتيان به لا ياتي ذلك إلا من قبل العلم وعدم القدرة على البيان والإفصاح عن المراد وذلك لا يمكن أن يوصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه قاعدة متينة جدا فالرد على جميع المؤولة والممثلة والمعطلة والمحرفة والمكيفة وجميع أهل البدع في باب الأسماء والصفات قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى مضيفا وصفا رابعا للأوصاف الثلاثة التي إذا توفرت في خبر فقد وجب تصديقه أضاف هو عن الشارحة الشيخ صالحا رحمة الله عليه أضاف وصفا رابعا قال يجب قبول ما دل عليه الخبر إذا اجتمعت في الخبر أوصاف أربعة الأول أن يكون صادرا عن علم أين أخذ هذا من كلام شيخ الإسلام قال وإليه الإشارة بقوله رحمه الله فإنه أعلم بنفسه وبغيره فتوفر هذا الوصف في كلام الله تبارك وتعالى أنه أعلم بنفسه وبغيره الوصف الثاني الصدق وأشار إليه شيخ الإسلام بقوله وأصدق قيلا الوصف الثالث البيان والفصاح وأشار إليه شيخ الإسلام بقوله وأحسن حديثا من خلقه سبحانه تعالى الوصف الرابع الذي زاده الشيخ صالح رحمه الله هو سلامة القصد والإرادة بأن يريد المخبر هداية من أخبره فدليل الأول وهو العلم قوله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فهو أعلم بنفسه وبغيره من غيره فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره من غيره فهو أعلم بك من نفسك لأنه يعلم ما سيكون لك في المستقبل وأنت لا تعلم ماذا تكسب غدا وكلمة أعلم وهذه من القواعد العامة أيضا إذا حصلتها وحزتها فإنك إن شاء الله تحوز خيرا كثيرا أفعل التفضيل هنا على بابه أم ليس على بابه وربك أعلم بمن في السماوات والأرض أنت تعلم أن القدر المشترك يوجد عند التفضيل يعني عندما نقول فلان أجمل من فلان فالقدر المشترك والجامع هنا بينهما هو الجمال فالجمال موجود في كل يعني كل منهما جميل ولكن هذا أجمل من هذا إذا قلت فلان ذو علم وفلان ذو علم ولكن فلان أعلم من فلان فعندهما معا إذا كانت أفعل على بها إذا كانت أفعل علابة بها في التفضيل فإن أصدى العلم يكون موجودا ولكن هذا أعلم من هذا فقوله تعالى وربك أعلموا بمن في السماوات والأرض هل أعلم هنا وهي اسم تفضيل على بابها هل هي على بابها حاشا وكل كلمة أعلم هنا اسم تفضيل قال الشيخ ولقد تحاشاها بعض العلماء وفسر أعلم بعالم فسر أعلم وأنا أقولها فسر أعلم حكاية فالآية وربك أعلم وربك أعلم ففسر أعلم بعالم فقال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أي هو عالم عالم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله أعلم هنا قال بعض أهل التفسير بمعنى عالم أي هو سبحانه عالم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين يعني وهو عالم بالمهتدين يعني لا تكون أعلم على بها لأنها لو كانت على بها فيكون المعنى إن ربك هو أعلم وهناك من هو عالم دون علم ربك بمن ظل عن سبيله فهل يجوز؟ ولذلك تحاشاها كثير من العلماء وفسروا أعلم بعالم فيكون المعنى إن ربك عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين لأن أعلم اسم تفضيل وهو يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه وهذا لا يجوز بالنسبة لله لكن عالم اسم فاعل وليس فيه مقارنة ولا تفضيل هل ذلك كذلك؟ قال الشيخ هذا غلط فالله سبحانه وتعالى يعبر عن نفسه ويقول أعلم وأنت تقول عالم وإذا فسرنا أعلم بعالم فقد حططنا من قدر علم الله لأن عالم يشترك فيها غير الله على سبيل المساواة لكن أعلم مقتضاه أنه لا يساويه أحد في هذا العلم فهو أعلم من كل عالم وهذا أكمل في الصفة بلا شك ونقول له أيضا إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع المساواة في الوصف لكن بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة فيما دل عليه تمنع المشاركة فيما دل عليه ونقول أيضا في باب المقارنة لا بأس أن نقول أعلم بمعنى أن تأتي باسم التفضيل ولو فرض خلو المفضل عليه من ذلك المعنى ولكن في باب المقارنة لا بأس من ذلك كما قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا فجاء باسم التفضيل مع أن المفضل عليه ليس فيه شيء منه إطلاقا خير مستقرا خير بمعنى أخير وابن الأخير كما تقول شر أيضا فلان شر من فلان هل تقول فلان أشر من فلان هذا لم يرد في فصيح العربية وإن وجد أخير في بعض الشواهر ولكن وجد أيضا في استعمال كثير من أهل العلم ما علينا فيقول الشيخ رحمه الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا خذ الظاهر خذ أحسن أفعل هذه اسم تضيير أحسن مقيلا ليس عند أهل النار شيء من ذلك أبدا يعني أحسن تفيد الاشتراك في أصل الحسن وليس من ذلك شيء عند هؤلاء مطلقاً في النار. فرحمة الله رب العالمين على علمائنا أجمعين من أهل السنة لأصحاب الاتباع الحق. وعفى الله تبارك وتعالى عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.